بداية الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم يا بني أنه قد Oh uh -huh. Bye. One well them. عن ذلك القريب بعدن